يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا للطاغين الطاغين مأب فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميم وغساقا جزاؤه وفاقا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 للمتقين مفازا حدايق وأعنب وكواعب أترب و كأسدها لا يسمعون فيها لغ و ولا كذابا جزا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 يَوْمَ يَقُومُ الْرُوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفَّاً لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَانُ وَقَالَ صَوَابًا ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا